تَرَى كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّ الرُّسُلَ لَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلُهَا عَلَيْهَا حَانِثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ فَلَا أن سَبَ بَيْنَهُم يَوْمَيْنِ وَلا يَتَسَاءَلُونَ فَمَا ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فأولئك, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ صَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَم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 பூ ஓபி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 جزيتهم اليوم بما صبروا بما صبروا انهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الارض عددا سنين قالوا بثنا يوما او بعض يوم فاسال العاديد الاَ إِلَّا بِثُمَّ إِلَّا قَلِيلاً لَّوْ قَالَ إِلَّا بِثُمَّ إِلَّا قَلِيلاً لَّوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فتعال الله فتعال الله فتعال الله الملك الحق لا شَطِينٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابَ غَلِيظٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا كافرن وقر رب اغفر وارحم وقر رب اغفر وارحم وانت خير الرحيم